رغم أهمية الأفلام القصيرة، وكونها مرحلة مهمة في مسيرة مخرجين كبار، فإن الجمهور لا يذكر الأفلام القصيرة، وغالبا ما تبقى في الظل.